نعلن وفاة القائد البطل وفاة الرجل الأول وفاة الزعيم والمعلم وفاة أغلب الرجال وفاة الأب والأخ والابن والحبيب وفاة ياسر عرفات وانتقاله إلى جوار ربه وبسم كل فلسطيني وبسم كل فلسطيني وفلسطينية نقول للعالم بأسره أن ياسر عرفات ليس شخصا واحدا، أن ياسر عرفات ليس شخصا واحدا أن ياسر عرفات ليس شخصا واحدا أبدا بل هو في قلب ووجدان كل حر في هذه الدنيا ان ياسر عرفات ليس شخصا واحدا بل هو في قلب ووجدان كل حر في هذه الدنيا فكلنا ياسر عرفات كلنا ياسر عرفات فنم قرير العين يا أبا عمار نم قرير العين يا أبا عمار إننا على دربك سائرون وداعاً أبانا جميعا وداعاً جميعا ودا أبانا جميعا, ودا أبانا جميعا ودا يا أبا عمار وداعا يا أبا عمار ودا يا أبا عمار لله وإنا إليه راجعون